طبعا هذا بدع مني وكان الرد من الشاعر بيت الحامد المالكي أقول في البدع <تصفيق> سبت در لمنه لجسمك وش أعمال دم الخطى يا زمي لزين الأدم ترحل يريت منه وسكن في القلب ودعتنا قال أبو حامد للحزن ميعاد في عاد بعدك سرى يرتجيني وش عاد أسوي يا شانه غروبك وش عمال لجليش عشانتني فالوصل مادم تراحل لك اتنابا السلام